لَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا فَلَمَّا تَثَايَرُوا مِنْهُ قَالُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ أن أباكم قد أخذ عليكم قد أخذ عليكم موشقا من الله ومن قبل ما ترقتم في يوسف قد أخذ عليكم موشقا من الله ومن قبل ما ترقتم قوم في يوسف فلن ادرى هل ارضت تاذن لي ابي او يحكم الله أو يحكم الله لي وَهُوَ خَيْرُ الْخَاتِمِينَ وَهُوَ خَيْرُ الْخَاتِمِينَ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا آبَانا إِنَّ ذَنكَ سَرَقَ يَرْجِعُ قولوا يا أبانا إن ابنك سرط إن ابنك سرط وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظون وما سهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها واسأل القرية ارْقَبُوا يَا تِلْكَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْطِيرَ الَّتِي أُخْرِجَتْ لَنَا وَإِنَّ لَصَادِقُونَ وَإِنَّ لَكَاذِبُونَ هَلَّا بَلْ سولت لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا اولم تنكم ولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل صبر جميل حسبي الله ان ياتيني بهم جميعا له هو العليم الحكيم انه هو العليم الحكيم وتولا عنهم وقال يا اسف على يوسف وتولا عنهم و يضط ضت عيناه من الحزن فهو كظيم ويضط ضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا صلوا حرضا ادعوا الله تك حتى تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما إ وَحُزْمين إِلَ اللَِّ وَأَلًَا قَالَ إَِشُوبَد إ وَحُْنِيين إِلَ مهِ وَأَعلًَا وَأَلَمُ مِنَ اللَِّ مَا ل تَعمُون أعلموا من الله ما لا تعلمون